بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالنوريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على كلا شهيد وان له لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور واحصى ما في الصدور ان ربهم لهم يوم الى